أَمْ حاسبتم ان تضركوا ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليا والله خبير ما تعملون